Or to you make something I' out you. الصواح فها قد صار منيه وصراخ الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع ان ليس ليس كفصله البصر فان عيشه الله تعالى عنها في الخارج قال لا تسمع ما يقوله المجادله النبي صلى الله عليه اعناها في نعيم نوح بنت والله تعالى يسمعها من فوق عرشه ومن فوق سبع لذلك من الايمان باسماء الله تعالى وصفاته ان نثبت لله تعالى انه وفضلت الجامعة فنثبت لله تعالى اسما ولا صفا مما سمى به نفسه أو وصل فيه نفسه في الحال أو أثبته الله صلى الله عليه وسلم لا نثبتون أن الله تعالى سبيق مصير وإذا لم تثبت هذه الصفة لله فكأنهم يثبجون عكساً يعني إذا نقول أنه سميع يبقى ليس بسميع يعني أصم ليس بمصير يبقى أعمى هذه الخبيحة التي لا تبق بالله سبحانه وتعالى نعم نزل هو تعالى عنها في إثباب يدل على عدم نصد بأكسها لكن الجامعية عطلوا صفاته محمد إبراهيل لما عنه لما عاد الأصنام قال الله عنه يا أبتي لما تعبدوا ما لا يسمعوا ولا يمصروا ولا يقول شيئا فعدم السمع وصر لا يريد كذلك عدم البصر الجميع أثبتت هجه من قباد والذي لا نثبت لله تعالى صفة ولا نثبت لله تعالى اسما فهو يعبده عدم ولن يشبه أسماء إلا بغير أو صفات إلا بغير كأنما يعهو صنم لأن التشبيل ينافي التنزيل والنفع يدل على التعطيل يبقى لأن الجهمية وصلوا إلى وكذلك المعتزل المعتزنة كلمهم عليهم المسميع بلا سمع وبصير بلا قصر وهكذا قالوا في كل أسماء الحسنة والصفات العالم فأثبتوا أسماء ونفوا ما تضمنتها هذه الأسماء من كماس وهذا عبارة عن إثبات النفس دون المعنى قول المعتزرة في الحقيق فيرجع في إلى قول الجميع فالجميع عدتهم أنهم يريدون أن ينزل الله تعالى عن التشغل بخلقه فوقعوا بحجة هذا في النفل البطلة والتعطيب نفل صفة وعطلها فهذا مخالف لما ورغت النتاب العزيز في السنة والنطورة كذلك ما دلت عليه العقول الصحيحة هؤلاء المحتزلة تعلم أسماء الله تعالى إلى ذلك كأسماء المخروطين فأحياناً يسمى فلان من الناس جريم وربما تراه أبخى الناس أو يسمى سجارة وهو أكبر جنس وأول سمت أسف والفقر أقوى منه شكيمة فهناك فارق شاسع لهم لما شبهوا صفات بالمخلطين نفوها ظنوا أننا فيها تدل على التنزيم لكن نفوها فنفوها دل على التعطيل لا التنزيل لذلك لما تبدأ تثبت الصفة لا بد أن يتناشى من الذين صفات المغلوطين لأنه حتى لو أثبتنا لله تعالى سمع وبصر وأثبتنا للمغلوب سمع وبصر فالسمع وبصر الله مناسب قوته وذاته وقهره وجمهوته وعظمته وسمع بصر الإنسان يدل على عجزه وضعفه وفقره واحتياجه وعلى ذاته فما بين صفة الخالق وصفة المخلوق كما بين ذات الخالق وذات المخلوق هذا إذا لم يطرع على الذين أن يخلق بين الصفات وبين المسمية استطاع عند ذلك أن ينزي الله تعالى وأن يذنت له ما يفترض على الناس وأن يفترض صلى الله عليه وسلم من الأسباب ومن الصفات وهذه تدل على عرمة توحيد العبد إذا اكتعد في دينه عن تشبيه الخالق بالمخل ولذلك قلنا إنه في حديث يمزل ورحول المكان إلى السماء الدنيا اللي يعرفها من الحديث ده حقق في احتبار نزوله أو نزول الخلق أعرف ألا يما بنزل المكان بنتقل وبيحمل المكان الأول وبينشامل المكان الثاني وبيلزمني إذباء بعض الأشياء نظراً لهذه النظرين لكن لو نزم الله تعالى الله تعالى يشبه بخلقه فإيه منع أن ينزل وهو مستور على أرشه وهو القادل على ما يشاء سبحانه وتعالى وزي ما ظهرنا المثل بالكلام وهيأتي بسورة أخرى أنا الآن لكي أتكلم أحتاج إلى فم إلى لسان إلى أثناء على وجود أثناء هيخلي الطروف كلها مجدمة تمني إلى حضار وإلى تنوير إلى شعيرات إلى نفس الى اه قوة الدخل. كل الاشياء دي انا بثبتها لنفسي. لكن ما بيقول ان المكروفون ده بيطلع منه كلام او التسجيل من حق بيطلع او الرجل او ما شابه بيتكلم الجهاز بيتكلمه. من العبد أم أثبت لهذا الجهاز ما أثبته لنفسه. فأقول هذا لا يمكن أن يتكلم إلا بفمه. أي لفمه؟ طب أنت سمع الكلام طالح منه عربي مبيه. ومع ذلك لم يحتاج إلى فم ولا إلى إنسان ولا إلى شكل من لوازن الفزدة اللي أنت أثبتها في حالة زيه. كان المخلوق بيظهر منه الكيان وهو لا يحتاج الى مثل هذه الادوات فكيف يستحيل على عقلك ان يستوعب ان الملك سبحانه وتعالى يتكلم ولا تشك كلامه الى هذه الايه اللوازم الفاسده التي ادعته نفسها ليها كذلك النزول ينزل وهو مستمر يعمش لا يستلزم شيء الخزدة التي المتال نفسك. يبقى في فعل كبير بين صفة الخالق وصفة المخلق. فنزبط لله تعالى صفة السمع ونزبط لله تعالى صفة البصر على ما يريد سبحانه ويكون تائم الثاني والعشرون العلم صفة العلم قال ربنا سبحانه وعنده مفاتق روين لا يعلمها إلا هو ويرلم ما في البل والمع وما تسقط من راقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض والمطب ولا يابس إلا يعلم ما ينزف الأرض هو أفضل منه صفة العلم من على الإطلاق ألا يعلم من خلق وهو الأطفال فإذا نثبت هذه الصفة بالله تعالى وهذه سنحتاج إليها حينما تتألم for han var søbhane hun hva kan og hva hva kan og كلمة. كمان بيقصد نوسى معاق الصالح قالوا اما الولام فكان ابوههم مؤمنين ففشينا يعني ان ولم يمر ففشينا ان ان هنا تغيانا وكفرا. من يلادي حليم? ان هذا الولام اذا كبر فصلت فكفر أولاً وأرغمهما على الكفر لمحبة الإيام فتبدأ الحال هؤلاء فكأن على الله تعالى لما قضى عليه في هذا الوقت كان أنسب للجميع ودليل على سعة ما لم يكن لو كان كيف كان ايه افسال 20 ستركا الجديدا صار جديد الناس عن كل شيء وكل شيء مفتخر اياه قال الرسول عنها يرفع الى تطور فوقا الفقير في اللغه هو الذي لا يملك شيء يعني ما عندوش حاجه خالص ده بنسميه ايه فقير طب لو وقع عنده بس مش كافيين ايوه مسكن مسكين مع الله يرمي العالمين فقرة موسى عليه السلام لما سقى لابنة يوضن الصالح ثم تولى الربين فقال ربي إني لما أزلت إليه بتغير فكير لأن في الحقيقة هذه عارية عندي وعنده ملطانة ملياً عالية دعنا أنا مستعرة تبقى ما تبقاش ملكي كرم المستعير أو المهيق أنه جعلني صاحب الله صرف على الله بتاعتك قال سبحانه لأهل الإيمان الذين يحبون التضحية والفداء إن الله اشترى من المبنين أنفسهم وأنها لهم لأنهم تحبون طيب أنت كذلك عن نفسك أنت كش مالك اللهم ما يجبع ليه يجوز البيع بنعمله ان انا ينفع يوريك وكلتك انك تبيع الشيء ده في الحاله دي يبقى هيسريه ان الله سبحانه وتعالى قال لك أكو انت لا تملك شيء والله اخر كل المتول امر هاتكم لا تعلمون شيئا والمشكله بقى دا جعل لكم السبب والأبصار والأفئة مش كده وبس وأسفر عليكم اللعمه وأعبطاً ربطاً وإنتا عندهم يا فالله أصبحت ملاك وأنت وأنتم الأدم يكونوا شيئاً ولذلك أنتا تخرجوا من الدنيا سفراً لو أنت كنت تملك شيئاً وسيبته رب. قولوا يا ربي لا دا نفتحش وإنت تعال إنما هي عادية تنتخل ولله حل المال بالكلف وأباع لك أن تتصدق منه فيكون هذا هو لك إنما أصلاً يقول أيكم مال وارثة إيه؟ أحب إليه من مالكة قالوا واردة أحب مال وارثة أحب إيه من مالكة؟ أي مالك أفضل من مال ويا عند ما, ما قدم وما لواجهه ما اخر يبقى هنا تستشعر معنى يا الناس انكم نصب قرار والله هو الغني الغني الغني ويقول جل ذكره الله وأنتم الفقه اللي مش هيفهم كده وهيتصرف على إنه غني زي العين والملك زي الملك قال لو تولى شوك بقى التولى ده معنى إيه ألا تقوم بالدور المموت بك يستبدل الاستبدال ده يعني إيه أنت كنت كنت تتشارك. تتحلل معاش فيها استبدال يعني انت معلكش اي اي اي بيت انت اي حاجة تانية استبدل بك غيره فاصبحت انت الصرفة زي انت حكرا. وانت تتولى ما استبدل قوله لا يكون مزالك. لذلك لابد ان تحتفظ ربيك. الذي اتمنى الله تعالى عين. قال جلديهم هم الذين جميع المنفقين تواصل ان لا على اسحاب الامزاصة. وقال بعضهم ببعض كما قال الله تعالى يعني هم ظنوا لما مش هيرفقوا على اسمه الله صلاة هيموتوا بروع أو على الأقل لا يسيبوا وان في وهم يعلمون ولله خزائر السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقون ولا لما خرج رأى الصحابة في سرية وأصبح أميره الرجل قد شاهده رأسه طبعاً لو رأيك سرية داعه رأيك مركة ممكن يجيله الرمي التاني هنا طبعاً هنا رمي هنا, هنا ضربة هنا طبعاً أصبح رأسه مفتوحاً شبوحاً وأصبح هذا الرجل جنوباً من هنا لا استحق السؤال الراجل اللي تشدك راسه يعلم الحكم شرط ايه هو الحكم شرط وإن كنتم جنوباً هو عارف وذلك قال إني أصبحت جنوباً ولو اقتسلت يبقى هو عارف ان الحكم عليه ان هو ايه يقتس هو سال له علشان اسئله عن فتق او رخصه او مخرج بحيث الا يقطع الماء راسا ما ينساش المايعه فقال له يبقى هم عفتوه بالإيه؟ بالمص والجد الجرمال فالطعام ما اعضفوش الجوال الجديد لكن قال لا لا لابد, لابد مع أن الرجل أعلمه أنه إن اغتسل إيه؟ مهد فلما قالوا هذا قال مات. فلغ هذا الناس صليا. كلما يحدث شيء يجب أن يقول أنه الصلاة على شباب يعلم من هذا المقر. فقال الجزائي صلى صلى الجزائي حسنا. قال قتلوه. من قتلو? الافتو. فالنما صلى الله عليه وسلم قتل. دمك الأبيض. ثم جاء الله عليه وسلم فقال قتله الله. واما انه صلى الله عليه الحقيقة. واما انه يقبق فعيهم وقولهم. كما تقول قبهك الله قاتلك الله فكذتك امه. خبتك وخسرتك. لا يخصر بها لو حنفتك. انما لا سمّّوا قتّلت ثم قبّع ما فعلوا قتّلوا الله ثم قال ألا سألوا إذ لمّ يعلموا يبقى كأمّو اللّ بيفتي بنصّ بنصّ غير مفهور أو مفكور لمّ يعلموا ثم قال فإنك دواءً أعيز السؤال مش عارف يسأل إنما كانت فيه دي بقى الفاتوى من مين؟ استدرك حليهم وأثبت أنهم قفتوا على خطأ إنما كانت فيه هكذا ضرب الأرض دي ثم فعلها في كبير. امزح يجوه. ليه? مكفه. بس بس. جيبه هون فقه النصي علم هو. جيبه المخصوص ده, ده العلم ايه ايه? النصي. فلما دو يقول لها في على طبعا حتى لو علم لكن لا نفقه. لأما رفض تعالى كانوا فزاق السلامة الارض لكن الا ان المنافقين ايه? لا ان سيدنا عمر ابن العاص رضي الله تعالى حينه لما خرج في سطر وكان اميرا على السريه اصبح جونا واخبر الناس وتشيع خل المساله دي جوه في نفسه وبتاع جوه في نفسه عشان ما ينططش نفسه لا اخبر وكان في ليله قارسيه البرد او قارسه فخشيه ان يفسد ان يموت قعد فتيم بعد ما اجى اجتهد ومسح على البيت كلها بال بالتراب ثم صلى بنفس يعني مشور ثاني مجاني انت شاكد في الموضوع ما تحد الموحد تاني وخلاص وخلاص خروجها من خلاف هو امير جيشه من عقل وإن لو صحت صلاته للنفسه صحت لإيه الغباية يعني الناجيش المتلخص يقدر معي اللي هي المتلخص علشان آآ خوف ان يعني صلى بالله طيب يا ابو اخبار المتلخص قال يا عم فصليت بالناس من التجرب قال رسول الله فرأت قول الله تعالى ولا تفكروا أفسكم إن الله كان لكم رحيمة فخشيت على نفسي فتانفت فضحت النبي صلى الله عليه وسلم ما أشعر يرى العلماء اعتبروا ضحك النبي عليه الصلاه والسلام استحسان لما دل على صواب الفعل ولا على عدمه خلاص النظر يسموا لها تقبيه للمقصص فكان حكمه يبقى هنا فتح النص ولا ممكن نوديه أيضا في قول لي تعالى وَمَا خَلَفْتُ الْجِلْنَ وَالْإِنْسَ جِلَّ بِيَعْبُنُونَ مَا بُلِيدْهُمْ دِلْنِسَ وَمَا بُلِيدْهُمْ يُتَحْنُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ بِالْقُوَةِ الْمَتِيَةِ الرَّزَّاقُ الْغَلِيَ وَمَا سُوَانَ أَرْزُونَ وَسُبْحَانَهُ لا ينتفع بخبره اور الخلق شيء يا عبادي لو انا ورثكما اتركما اني ساقوم اليك كانوا على اطهر قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في مستيش يا عبادي لو انا ورثكما ذلك يا عبادي لو انا ورثكما ساقوم ليس قاموا ويسائلونه يتسائلون فاعتقد قويا من مساله نفس ذلك مما في الشيء الا كما ينقص نخيه اذا ادخل الفم يعني شوف جمال فهو علي سبحان كلام فالله سبحانه وتعالى لم يزر متكرما بمشيئته وإرادته بما شاء وكيف شاء بكلام حقيقي ما ده ما زدت الحديث أنه نادي صمت واسمه من يشاء الخط فكلامه عز وجل قول حقيقة على ما يريد في جلال الله تعالى القوامة كلامه سبحانه وتعالى صفة من دوازن ذاته ولما نقوم صفة يبقى ازاليت باقيه لا تنفد كان متصفا بها قال بيرن وكان الله سبيعا قصيره يبقى ايه كان ولا ايه فالله سبحانه وتعالى لا ياتي عليه تحول ولا زوال كلماته لا بناء على ذلك قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما ال المعتزله والشهريه نفوا كلام الله تعالى وقال لي يا دكتور الايا كلم الله موسى تكليما يبقى فعل ما ابني عن فتح فاعل هو النبي تكلم موسى عليه السلام مفعول به تكريمه هل ايه ايوه افعال اخرى مين اللي تتكلم? موسيقى. ازاي السلف ومجالس العراية من الولاي من وقال له هذه قال. قال فكيف تقول بقول له ولم اه جاء موسى ينيط اتنا. وكلمه ربه. فبوي تجد. <تصفيق> وكلمه. ولذلك القرآن الكريم أثبت الله سبحانه وتعالى فيه فأما الذين في قلوبهم زيق فيتبعون ما تشابه من امتقاع الفتنة وتراء تأويله وما يعمل تأويله الله والرسل ما انتلم الله وغفع وقال جل ذكره قال يا موسى إني صفيتك عن الناس بمسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك أكل من الشاتين أيضا في تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربنا مفد البحر قابل أهل مدادا لفدى كلمات رب ولو فين مفدين وقال سبحانه ولو أن في الأرض بدون فهي وأجهر ما نافل ارض من شجره اغلام والبحر وثمر باقي سبعه ما عدا في ذلك قال ابو كثير الله تعالى اي لو ان جميع اشجار الارض جعلت افلال وانجوا الى البحار مثال هل بذلك شيء حب بداة الحبر اللي بيتمالى بيه بايه؟ بيه؟ الأرب. طيب الحبرات من الله بالجفر برض البحر هيبقى شوية جفر في الأمور برضه شوية اقصاص هيتحقوا في الأمور أو في الخشم ولو في الحرض من شجرة على كل أصلاف سواء أقلام كازب أو كازب أو كازب أو كازب أو كازب, أو كازب, أو كازب واللدد اللي هي التحتاب العرض فيه من البحر دي. لا تكسرت الأقلام وفنيت ولا بدنفت كلمات الله جل في وفي البخاري تعليقا ويذكر عجاباً عبد الله بن قال سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العبادة فيناديهم بصوت يسمعه يسمعه من بعد كما يسمعه من قرر أنا الملك أنا الديان اللي كان واضح لكن أهل الباطل دائما يلبسونه بيمكروا انه القرآن كلام الله يعني بسرع صفاته القرآن ايه مخلوق انت لو قلت ان القرآن مخلوق واحنا بنقول ان دي صفات الله يبقى اثبت اللامة الصفات مخلوقة بتحتاج الى اثبت من الجديد خلقها وبتثبت أنها تفنى لأن المخلوق بيفنى وبتدخل نفسك بها في سلسلة من الضلال ظلمات المغضوة في القبارة إن أخرج هذا اللي فيك لذلك إن وقفت عند النصر إن فهمته فبيعه نعمل وإن لن تفهمه فمن عليك تثبتهم كما هو وتمررها كما هي وتسند علمها لله. علم الكيفية لا علم الصفة. احنا عندنا كل من الصفة لا مصوف. فانا دلوقتي بقولي ان دي اسمها يد. دي يد. لكن يد دي يد, يد مخلوق. فانا لما اثبت صفه اليد اليد معروفه لكن مع الواقع الكيفيه بقى ازاي ده قول مش معروف انما اصل الصفه معروفه اليد غير العين غير الرجل غير الوجه غير الوجه الآن تثبت الصفة على ما وردت وأجبتها الله تعالى وأجبتها للرسول صلى الله عليه وسلم عالم كيفية التي تليف بالله فإذا هنا الصفة معلومة والكيف مدهول الإيمان بها الراجع السؤال عن كافيتها بدا الكلام تثبت صفة الكلام لله طيب القرآن كلام الله منزل غير مخلوق أجمع أهل السنة الجماعة على أن القرآن هو كلام الله تعالى منزل من عند الله تعالى غير مخلوق منه بدأ وإليه يقول وأن الله تعالى تكلم به على الحقيقة وسمعه وأنه كلام الله تعالى حروفه ومعانيه ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف بل مجموع الحرف ومعانيه كلام الله وأنه كلامه وإن كتب في الألوان وقرأته الألسلة وحفظ في الصدور كل ذلك فالنص بيضع الفهم. قول ما يقول لك ده ايه؟ يقول له ده مصحف. يعني ده القرآن أه. تؤمن ان هذا القرآن كلام الله؟ نعم. يعني هذا كلام الله؟ نعم. هو ده عايز خبارك Yeah, yeah, yeah. هو اللي بيلمس على نفسي الحق فيضيه. فيضيه. يبقى هنا اجمعوا على ان القرآن وتلام الله تعالى بالحروف و بالمعاني سامعه جبنين سامع من العالمين وسامعه الرسول قضع صلى من جبن ويسمعه صلكم من رسول الله وهو المكتوب والمدمر في قلح وهو الذي لا كتو وهو الذي رفض الصدور هذا هو الطرام الويتح. ابو جاين يحتاجوا يقولوا ايه? الله سبحانه وتعالى يقول ان جبريل. الله. طب ما بتقول على القرآن بيقول انه لفضل رسول الكريم. يعني ده كلام ليه? جبريل. قلنا ان نسبة الكلام لجبريل هي نسبة اضافة. اضافة. اما اضافة تبنيغ وإما إضاف التشريف لا ابتداء إنه ده قول الرسول ابتداء لا إنه ابتداء معي خور رب العالمين نزل به الروح من تلقاه فقال مركما سمع يبا هنا النسبة هنا نسبة تكريف تشريف تفريف ولذلك لا ينسب الكلام الحقيقة إلا لمن طالع المبتدئ أما من طالع المجلئ فإنه لا ينسب إليه إلا على سبيل التفليغ أو التشريف. لكن ابتداً لا ده كلام رب العالمين. يبقى ده معنى يزبطه ايه? جبريل. وبرضه لما نسب للنبا عليه الصلاة في قوله فلا تخصوك ما تخصرون وما لا تخصرون انه لقاه رسول كريم اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يبلغ عن الله رب العالم لا على أنه قوله ابتداءاً إنما نسب إليه للتشريف والتفليل والتبليل وأجمعه على بطوان قوله بن قال إن القرآن الذي في المصحف ليس هو كلامه ويتعالى ده كلام بعض وايضا قالوا انها هيكاية عن كلام الله امار عن كلام الله كل جانب باطل بل اجمعوا على كفر من يقول ان القرآن مخلوق وزي ما قلنا دلوقتي الكفر يجي من لما يقول له مخلوق يبقى يهدي لما يقول له مخلوق يبقى نفى صيفة من صفات الملك وقفت انه بعد يبقى بعض من سلاه وهذا كفر لصفات الناس ونصوص السلف لذلك لا تكن في إجبات كفر من اعتقد أن القرآن ولذلك ا فارا يخيب في بنيته ولقد قل كفره 50 في في 10 من العلماء ابن جداد 50 في 10 كام؟ 50 وبعايس ربنا ولا قال بإيه بإذن الله تعالى مخلوق. وأجمع على أم الله تعالى يوصف بالسكوت. قال أم الله تعالى فثبت بالسنع بالمعنى الله يوصف بالسكوت. يعني اسمعني ان الله تعالى متكلم انه ايه آه, آه ان يتكلم وهذا شاء وقضى الدفع عن السكوت عن الجاهل واهدار الكلام كما فعلت اليراد وقوله تعالى عنه الرسول الله عليه وسلم ايت كان فايت السكوت كان ما تقول قال اقول اللهم ما بيني وما بين كما بحك بين النشب والطناب اللهم اغسلني من خطايا كما يغطى الثاوم والأجل والنمس عليكم السلام اللهم اغسلني من خطايا بالمئة الخمج والقرق غير أن المؤطلة والكلابية والأشعرية ونحوهم ينقلون رصف الله تعالى للسكون ويعقلون الوالد في على معالي باطلة محرمة لكن شيف الإسلام التيمية قال والنصوص تبهر صفة السكود من جنس الصفات المستيارية المتعلقة بمشيئة الله تعالى يعني تصدق في عقل تعالى يقول ليس بذلي شيء هو الصميع البصير أما الله سبحانه وتعالى يتكلم وقت شاء أن يتكلم وإذا انتهى البيانة وليس كلامه أو سكوته يشبه كلام أو سكوت آل محلوكه إما القرآن تعالى حقيقة حروفه ومعانيه وليس كلامه وحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف قال سبحانه والاحد من المشركين استجار كالجمر حتى يسمع كلام الله ثم انهم منكر لا يعني القول لا يعني السمع محظور والمسموع غير محظور صوت الطائر محظور لكن نطقه غير محظور الكتابه محظوره والكتاب غير يعني عشان واحد ما يخلط دلوقتي الكلام اتقال واني السمع بتاعي ده ايه مخلوق الكلام اللي انا سمعته واني المخلوق طيب الكلام اللي انا طلعه الان مخلوق لواني قلت القرآن يلقى القرآن مكلو هذا غير مخلوق الكتابة أنا اكتبت الوايات كتبتي صنعي مخلوق لكن المكتوب القرآن ليه المخلوق إذا أودت فرق بيه الصفة اللي عندك واللي أنت بتتكلم بيه القرآن كلام هو وكلام وصفا من صفاتي غير مخلوطة طيب حكم من قايا بخلق القرآن انعخذ اجباه سلف الهمة على تكفير من قايا بخلق القرآن تبقى تحمل وردنا ان البلوة دي مع فساد الزمان اللي احنا فيه رب الله سبحانه وتعالى لنجاة منها لكن لما ببقى بعض الناس عندهم البنوة دي بتبقى يعني بيه الابتلاء شهير تخيل ابا معنا اوذي في هذه الصفة اللي او بقية وصبر وكادا يقتل من شدة القلب على أن يكون لخلق ولذا قال ابن أحمد من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر. وقال ابن المبارك من قال القرآن مخف هو جديد. وقال سجد ابن عيلم وقال القرآن مخف هو كافر. ومن شك في الكفر فهو كافر. وسيل وكيح الدماء حجامية طبعا جميعهم يقولوا ايه? الجملة الافك بتاعهم بخلقهم من القرآن. سؤالة عند الائهم فقال لهم مرتدون. اصل الكل بخلق القرآن مصدر لنا من لبيد ابن الاعصم الياهود. لبيد ابن الاعصم الياهودية عبدالية صلى الله عليه وسلم ونقل له العمل هو في دي قد شعر من شعر اللعصي زي ما نزل من اطر من فيه السحر وملد عبدالع صلى الله عليه وسلم من خمسة عشر عام وماله وبعض لكن الاقل اللي هي هو الاصرح حتى نزل وني كاين جلس أحدهم عند رأس الله صلى الله عليه وسلم ونائم يكون هكذا مريض متعا وجلس أحده فتخطبه وهو نائم صلى الله وكان التبيه صلى الله عليه وسلم ينام ينام عينه وقلبه يخال سامع أنهم بيقولون قال أحدهم للآخر يسألوا ماذا الراي بتاع ليه قال مرفوض مرفوض يعني ما له مواسيه قال من تصبر من يعمل السحر ده قال نجيد ابن الاعصم قال يا قال في اي شيء قال في مشكه شاط قال اين قال في بئر بئر وادي النزلت المعودتان فقراروا من مصرح سلم عن السحر واستخرج السحر من مكانه وبطل اليد لله وبطراءت المعودتان فلا بذل من هو اول السلسلة الفزدة اللي قالت أخذ هذه البدعة عن ابن مفتي طالوت وطالوت أخذها بيانة ابن سمعان وعن بيانة أخذها الجعد ابن الجعد ابن درهم مما انتلقى هذه يعني سلسلة كلها مهمة الكفر ظاهر فيها والنقطة من حسن والضلالة منها. سواء كان الجهد أو بينما سامحان أو طالوت أو لديه من شلت من العريق اللي جهد كان في أيام بني ومية لما سمعوا الضلالة بيقولوا قالوا ولقي الجهد الجهد بصفوان والجهد هو اللي اخد بقى كل البلاء والمين من الجهد الجديد آآ خالد ابن عبدوان قصري لما اشتمر الكلامة اللي يخلطه مع ايام الجهد قام داي في عيد كان هذي الاضحك وكانوا اللي يصلي إمام المسلمين كانوا أغميري كوفا ثم قال نزل من النار منك وخالقوا الناس ضحفوا هو ربي يقصوا أصلي ربك ايه وانا أصلى العين خطب العين ونزل خاصي أصلي ربك أنا أريد نعري بعد الصلاة والخضر ضحفوا. تقبل الله بنا فإني مضحن اليوم بالجعب الدراء وضحي يعني ايه؟ ايه انه زعمت سبب ما ان الله لم يتكب ابراهيم خليل وان الله لم يتكلم نوسى تكليله فعلى الله ربما يقول بتاع الهوة الكبيرة طبعا هو ما فعل هذا انشاء ما يجيش ايه؟ طيب حكما ان الله بنزلوا لنا اضحي بفلال ده عمر و عمر و لكن الخالد من اعطال قصري سأل علماء زماني. فاجمعه على كفة وعلى حلق سفكنا. مين اللي ينفذ وليه العمر? وكان عليه العمر في هذا اللقم مين? قال له المؤضاء اللي خد التكليف للعلماء مش ونزل ووضع رجله على صفحة عنقه ثم قال بسم الله على يدي الجاهب النصف والد نحن يقولون الجاهب خدوا مبيل الجاهب الدول زي ما قلنا خدوا عن السلسلة المخذمة التي ذكرها كان جاهب أهد ملحد زيديد لا يثبت أن في السنة والله يصب الله بشير من صداته انتهى قومه الى ان انكروا يزيد الله بالماء ترك الصلاة أبعين يوما وهو يزعى انه يرتاب دينه لما نظره البعض في معبود قال او هو هذا الهواء في كل مكان. ثم افتتح سورة القصص فلما اتى على ذكر موسى جمع باية او جمع زي رسي ثم مصر ثم قال اي شيء هذا? ذكر اخوه همه فلم تبذكره وذكر اخوه همه فلم تبذكره الى احمد الناس. اشتتم. قم. قم. كله طبعا يا حاجه جاي النهارده يا الله لا يعي الانسان واقف الصلاه الذكري ان الساعه ده جاي ترى بقى جاي سنه اخذ هذا المذهب عايز ايه 5 البريسي. اه طبعا مشت البريسي. شيخ المنتزل واحد من قبل المبتول. وجدد القول في خلف القرآن. اه وكان السبب في مبتول يا الحديث. ومنهم كمام احمد ابن رضي الله تعالى. ننتقل الى 30 فيتر بولان واند انا سمبه اللغويه اللغويه هم الذين يقولون لفظ وي بالقران محروف عندنا اسئلة لها كجزء اصلا ان تطلقها الله تعالى. لها جزء. حتى نفيها خطأ واثباتها خطأ. لانو لان بجاء ان يوزع الهدى هنا بيقولوا ايه بقى? اللفظ يتركب من شيء الاول والفوظ بينوا القرآن هو كله هو ليس فعلا للعبد ولا نخدر طيب الثاني قالوا التلفز هو فعلا للعبد وكسب وسعي فمن قال لفظه بالقرآن مخلوق جعل كلام ابو تعالى مخلوقا مو داخل في اللفظ ومن هنا من هنا شكوه وحين السلف كيف مهنا وجمعوا ما العنس أن اللفظية جامية لذلك التلفز الكلمه الاولي دولي السمع مخلوق والمسموع غير مخلوق اا صوت القارئ مخلوق والمقروء والمسموع غير مخلوق والمكتوب ده كده لفظي بقى قالوا لفظي بالقران محفوظ طب خلص ده في كلامي في كلامه يبقى تاني نفس 2 محفوظ لو جزء منه اللي هو صوتي محفوظ انما الكلام اللي بقوله ما هوش ده مخلوق. <تصفيق> <تصفيق> نكون هو كلام الله ولا نكون مخلوق يعني دول قالوا بالتوقف لا هنكون مخلوق ولا هنكون كلام الله. طبعا. ما وانا قلت ده كلام الله? يبقى دل على انكم يكون ولو انت قلت مخلوق يبقى ده سميت كلامه غلط انما بيقول لك لا لا انا اقول هو كلامه غلط ولا هو مخلوص اللي هو المقال ما كان يحسب منه الكلام كان بيفهم الكلام اللي بيقوله ايه بالظبط فوجه يعني يعطل وجميع زي ما قلنا اهلا بان او لم يؤمن بان القرآن منزل وانه كلامه لا تعالى. طيب. ده اللي كان ايه? المحسن منه ده اللي بيفهمش. قال ان كان جاي الكاهلي بسيط. يقام على احنا عندنا الكاهلي ايه? على تسمين جعلة تسمين وجعلة مركبة الجعلة البسيط إنه لأقول لك آآ آآ تعرفش فين مسجد كوبايا فتقولي لأوا أنا مسأل على مسجد كوبايا اللي في مين مسأل de سلموا أكثر في فكان فيه الفارق وهو اللبن عربي وعيوه قال الفارق وهو يرعي وَمَا الكلب وَالْهِزِيرُ إِلَّا إِلَى رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ إِلَّا عِنْدَهُ فِي كُلِّ حِسْبِ إنت الكلام ده بتقول ايه الدونسطن. الدونسطن. الدونسطن. الدونسطن. الدونسطن. الدونسطن. وما الكلب والهِزير إلا إلى ربهم لحد بقى نفص عليه فهو واقف كده قال لهم بقول وما الكلب والهِزير إلا إلى ربهم وما الله إلا رأيه في كليسته يقول يا عليك رائفا يقصد إن الله واجه الله وإحب الله الله واللي بيقصد قال شايفون ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت غضن العوتي مدلت راحاً وأعلم علم الله أحصي نورفه وأعلم رعى الأرض كم هي أولتك كنت مع نور لأعلى سفينتك بحار رطوفان على كفس قدرتي وكنت وإبراهيم ملقى بنانه وما بلد النيران إلا بدعوتك أنا أعد بقى يذكر نور وعصم بلأ أيها وينك يا كيسماعيل هو كتب لغايه ما جه عن النبي عليه فقال ولولا رسول الله من عهد سابق لغلقط ابواب الجحيم بعمرته طيب اللي بيقول الكلام ده اما تتهز لنفسه كل صفه وقدره وعلمهم للأرض كمية ومية. لذلك. الكلام. آآ ومجدت كلام خطير جدا. سئله عبو يزيد مصامي عن الله. فقال ما في الجبه الا الله. نعم تشوف بالليه. رب. فأرب هؤلاء خرجوا من الملة. لأخوالهم وأفعالهم مع التقريباتهم الفاسد الباطل <تصفيق> لا دول الحلولية الفلاسفة صند الثاني الفلاسفة يقولون أن كلامهم تعالى فيه فارض منه على نفس ذكية الشريفة فأوجب إنها ذلك الفئر التصورات وتصليقات لحسب ما تقبلتهم منهم فتتصور الملائكة تخاطرها وتسمع خطادهم وهو عندهم كلام الله من الحقيقة كلامه والكلام الفرق ده الكلام الفراغي والسينة والطورسي وغيرهم ينسبون ذلك كله إلى أرزم الفراسفة يعني بيؤمنوا كل هذه الأشياء حتى لا يؤمنوا إليها فأقولون الخير والجمال وخبيعة ويقفون كل ما يتعلق بالله أو بالرسل أو بالإيمان أو الجمال ثالثاً الجهدية يبقى التحامية والفلاسفة والإيه الجهدية الجامعة بينفروا صفات الرب زبحانه وقالوا إن كلامه هو يتعالى المخلوق تعالى الله عن قولين بنور كلاب الكلامية أتباعها جواب سعيد بكل الله وقالوا إن القرآن معنى قدير لازم بذات الرب كي يزول من حياة العلم وأنه لا يسمع منه على الحقيقة بل إن يسمع الظروف وأصوات مخلوقة بالفصل على الله ده على ذلك المعنى المفقين وهو وهو هو الوقت يعني المعنى غير مخلوق بس هو جمعود يكون القرآن الذي نزل ليه من هو القرآن أو الذي تفرأه في المصف هو القرآن. كده يعني كلام أنه لا يسمع منه على وكلام ربنا موجود. تسمعنا ولا شفنا ولا ولا ولا تعبدنا بيه هو غير مفروق ده هو فيه مفروق. ده لا ما هو ايش ده كده يعني ايه كفر. ايه كفر. خانسا منها آآ الكشاعره. منها الكشاعره الأشعار مروا بثلاث مرحاً المرحلة الأولى نشأ فيها على يد أبي علي الجبائي وكان إمام من أئمة مرتزمة أبي علي الجبائي ده كان من جوزهم من الأشعار يعني نطلب الأشعار ربيب قالوا عليه طبق يا يشوف بقى رباه ورضعه ما لها ما يخرج من 20 عام حتى اصبح من علماء ثم ارتد عليهم ورد على مذهب المعتزله بمذهب اخر ليس هو طريق اهل السنه افضل من مذهب المعتزله بمذهب كلامي ثاني ويدلس هم فيما بعد من ايه <الاشعرية> مذهب باطل رد على باطل المعتزله ب وظل على هذا النظر منافع حتى سمي هذا بالإيه؟ بالإشعارين ماذا بالإشعارين؟ ثم تاب في نهاية عمي وأبطل كلها ورجع إلى أهل السنة والجماعة وصحع وكلامه وكتب صور ديانا وكتاب ااا ال للرجل او سميه ايه ااا الاسم ان شاء الله انما هو لو بتجدد في السويديان وابتفاده هو رد فيه. اه اسم اقفالات الاسلامية. ختم حياته على مذل السنة الجماعة مبتدئا من اهل احمد وفي اهل السنة آه الحديث. فلما نيجي نقول الاشعار الى بود بين حتين. الاشعار المذل الباطل اللي هو رد فيه على المعتزم بقول أيضاً مش بكلامهم أساساً اللي أشتور فيما بعد بقيت بين أشياء السادس مذهب الكرامية وذول أصحاب أبي عبد الله محمد ابن كرام وهؤلاء أثبتوا بلايه تعالى كلاماً حقيقتاً متعلّفاً قائماً بذات الله تعالى وقالوا أنه حروف وصوات مسموعة إلا أنه هو حادث بعد أن يكن فهو عنده متكلم بخدرة وشية بعد أن لم يكن متكلمة فعلى الله عنده يعني كانوا اعتبروا هذا الصفة مكتسبة يعني وهذا ضرم الظروب الباطل وضعه أه يلبو أزالية الصفة يبقى هنا أثبتوا بعض الصفة وليس في الله وأثبتوا صفة مع جسر لا تبير بالله رب العالم السابع نذهب السالمية ونوفقه من إذباعه إمن أبوه والله الحديث وهؤلاء يقولون إن كلامه تعالى صفة خديمة بذات الرب لم يزل ولا يزال ولا يتعلق بمشيئة وخدرة أو بمشيئات الخضرة. ومع ذلك هو حروف وأصوات وصور وعيال سمعه جبريل عليه السلام منه سمعه موسى عليه السلام منه إلى ويسمعه سبحانه ومد يشاء ومع ذلك فحروفه وكلماته لا يسمى بحروفه بعضا بل يرد اختار إلى الباق عسيم في أنواع ثم لنتاخد عدوما الشاهد انه يعني يبدأ السلسلة بكلام المزول وبعدين يجي بحدي جدا يقولك زي أرى براك وكره كراك لمن تر تبتوا ليه؟ جمهور العقلاء قالوا ان تصور هذا الكلام كافي في مطلاله او الجزم المطلال والعقول والبرايين والأدلة شاهد بقى أجب بإيه الكلام إنك تجيب جزء إنك تجيب جزء من الكلام وبعدين تحوروا في الاخر كلام باطل هذا هو تلخيص بقى عقيدة كالي السنة كلام اللي تعالى الخلاصة اللي يستفيد منها لكم عقدته في ذلك أن الله تعالى يزل متكريما بصوت بمشاء فكلامه بمشيئته من لغازم ذاته المخدسة ويسمع كلامه منه سبحانه تارة بلا وصفة كما سمحه جبريل أي سلام موسى أي سلام وكما يكلم إبادة ومن القيامة وكما يكلم أهل الجنة ويسمع تارة أن عنه كما سمع أبياء الله جبريل تقريبا الله تعالى وكما سمع الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله فسمعوا كلام الله بواسطة المبلد وكذلك نسمع نعم بواسطة التالي فإذا قيل المسموع مخروف أو غير مخروف قيل إن أردت المسموع عن لا تعالى فهو كلامه غير مخروف وإن أردت المسموع من المبلد ففي تفصيل إن سألت عن الصوت الذي روى جاءت صوفا والمخلوق فالتلفظ هو فعل الحد المخلوق ولما نُسخ في كلام الله غير المخلوق والله تعالى على علمنا يبقى كلامه لما زلزله قول الرحمه لله تعالى منا وفي عصرنا اجماعه هذه البدع اعراق في تجميع اسهمها بل كانت زي ما قلنا في حديث احمد وكانت تميل يزيد في الحديث او ذا اي حتى يقول ان الكلام ضاع ضل فاما استعصم وكبت وكان سببي في دفع هذه البلية على هذه الأمة لأنه هو الذي وقف هذه الوقفة وكُتبت له بعد ضرور الحياب وشهدت له بها كل رؤان الحديث والأفهم الخامس صفة النزول فما يجب مما يجب الإمام به وإثباته كما جاء صفة النزول للرب يتعلم الحديث أثبت عن أبي ريبة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماع الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيكل من يجبوني فأستجيب له من يسألني فأرطيه من يستغفرني فأغفر له بهذا علشان من هنا لدينا خمشة صفات وبعدها Apport disappointmenten. Yeah.